قالوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أجرَ المُحْسِنِينَ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 كوني لأهلكم اجمعين ولما فطنت عين قال ابوه اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم